تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح لا ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان علي من